ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم ورسلنا السماء عليهم مذرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرقاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِمْ مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَّقُضِيَ الْأَمْرُ فَمَا يُؤَذَّرُونَ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبِسُونَ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الأرض ثم أنظر كيف كان عاقبة المكذبين قل مم في السماوات والأرض قل الله كتب على نفس الرحمه لا يجمع عندكم إلا يوم القيامة لا ريب في الذين خسروا عن أفسهم فهم لا يؤمنون ولوما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله أتخذ ولي أن فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف أعصيت ربي عذاب يوم عظيم من أصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين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 فإنكم نتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون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 ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على آآة أنفسهم وضل عنهم هكانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقفوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا ساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يولكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدى ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعظوا لما نهو عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إني إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعثين ولو ترى إذن قفوا على ربهم قال ليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب مما كونتم تكفون قد خسر الذين كذبوا بلقاء إلا حتى إذا جاءتهم الساعة بعدها قالوا يا حسرتنا قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولا هو وللدار الآخرة خير للذين يتقونا فلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحذون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى آتاهم نصرنا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 ما فرقنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صموا وبكموا في الظلمات من يشاء الله يضلل ومن يشاء يجعله على سراط مستقيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أوتتكم الساعة وغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليك إن شاء وتنسون ما تشركون ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأس لا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا حتى إذا أفرحوا بما أتوا وأخذناهم بختة هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين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 فَمَن آَمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا هُمْ مَسْؤُولُونَ عَذَابًا مُّكَانًا يَفْسُقُونَ قُل لَّا أَقُولُ لَكُم عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُم إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أفلا وأنذر به الذي لإخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والأعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم, فتطردهم فتكون من الظالمين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 ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم وكذلك نفصل آيات ولتسبين سبيل المجرمين قل إني نهيت عن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا اتبع أهواءكم قل لا اتبع أهواءكم قد أضللت إذا وما أنا من المحتذين قل إني على بينة من ربي وكذبتم به مع ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل له أن عندي تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم الله أعلم بالظالمين وعنده مفاتح غيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها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 وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوة وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به, وذكر به أن ترسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يأخذ منها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 وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ أَزَرَأْتَ تَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ آلَاتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أحب الآفلين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 وتلك حجتنا أتيناها إبراهيم على قومين أرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووَهَبْنَا لَهُ إسحاقَ ويعقوبَ كُلٌّ هَذِينَ وَنُوحًا هَذِينَ من قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُوبَ وَيُوْسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نجزي الْمُحْسِنِينَ وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليساء ويأنس ولوطا وكل انفضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وأديناهم إلى سراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده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 وَعَلِمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرُهُمْ ثُمَّ ذَرُهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ومن اظلم ممن افترا على الله كذبا او قال اوحي الي ولم يوحى اليه شيء ولم يوحى اليه شيء ومن قال سانزل مثل ما انزل الله ولو ترى اذا الظالمون في غمرات الموت والملائكه باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم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 فأخرجنا منه خذرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وَجَعَلُوا لِلَّهِ شَرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنَّ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سبحانه وتعالى عما يصفون بَدِعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنَّا يَكُولُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٍ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ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 ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوهم بغير علم كذلك اجلنا لكل امه عل لهم ثم الى ربهم ارجعهم ثم الى ربهم ارجعهم فينبههم بما كانوا يعملون واقسم بالله اخذ ايمانهم لان جاءتهم لا يؤمنون بها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 وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدو شياطين الإنس والجن يحيي إلى بعض الزخرف القول غرورا ولو شاء, ربك ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترون ولتصور إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة واليرضى وليقترفوا ما هم اقترفوه أَفَعَيْرَ اللَّهِ أَفَعَيْرَ دِينِ اللَّهِ أَفَعَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمَهُمْ وَالَّذِينَ أَنزَلَ إلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آتَينَا أَفْمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ الرَّبِّ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ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 إن الذين يكسبون الإثم سيجزونه بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون او مَنْ كَانَ مَيْتًا فَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلَهُ فِي الظُّلُمَاتِ إِلَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ عَذِبْنَا لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ وَمَا يشعرون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 وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا وَمَن يُرِدْ أَن يَهْدِيَهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ وَهَذِهِ آيَاتُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فصلنا الْآيَاتِ لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم يحشرهم جميعا معشر الجن قد استكسرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مسواك خالدين فيها إلا ما شاء الله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 إِنَّ هَٰذَا يَذْهَبُ بِكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ مِن بَعْدِكُمْ مَّن يَشَاءُ ۚ كَمَا أَنشَأَكُمْ مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ ۚ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَآتٍ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ۖ قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن مَّعِيَ وَمَن كَانَ فِي إِنَّهُ لَا يفنح الظالمون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 قد ظلوا وما كانوا مهتدين وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكلوا والزيتون والرمان, والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ثمانية أزواج من الظأن اثنين ومن المعز اثنين قل آذ حرم أم الأنفين أم اشتملت عليه أرحام نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل آذ ذكرين حرم أم الأنفين أما اشتمنت عليه أرحام الأنفين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعمي يطعمه الا ان يكون ميتا الا ان يكون ميتا او دما مسلوحا او لحم خنزير فانه رجس فانه رجس او فصقا لغير الله به فَمَن يَفْتُرْهُ رَبُّهُ رَبَاهُ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ وَسِعٌ رَحِيمٌ وَعَلَّلَّذِينَ آتَوْا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوْ الْحَوَايا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعِظْمٍ ذَلِكَ جَزَاءُ إِثْمِهِمْ بِبَغْيِهِمْ وإنا فإن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبِّي يَدْعُو رَحْمَةً وَاسِعَةً وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَلَى الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَالِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّىٰ ذَاقُوا بَأْسَنَا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله حجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين قل هلما شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم لا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون قلت عَلَيْهِمْ أَتُلُمَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَاؤُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بطن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 فَالِكُمْ وَصَائِقٌ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَأَنَّهَا ذَاتِ سِرَاطٍ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُ الصُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ فَالِكُمْ وَصَائِقٌ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ أَتَيْنَا نُوَسَ الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَه وَهُذَوَ رَحْمَةً لَعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ أَلَتَقُولُوا أن إِنَّمَا أُزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَعَائِفٍ مِنْ قَبْلِنَا وَإِن كُنَّا وَإِن كُنَّا عَنْ لَغَافِلِينَ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 قل إن صلاتي ونصي ومحياي ومماتي لله رب عالم لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أَغْير اللَّهِ أَبْغِي رَبّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كل نَفْسٍ إلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزْرَأُ أَزْرَأٌ أَزْرَأٌ أُخْرَى ثُمَّ إلَى رَبِّكُمْ مَرْجَعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَأْخَذْفُونَ